فَإِنَّ خَلَقَنَاكُمُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْرَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَينَ لَكُمْ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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده So when we put the water on it, they went out and went out, and they went out of every bride.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 So behold, is it aimed at what's object need? And as we have given it الذيينَ آممَنُوا وََّذ نَهَادُ وَصَّابِينَ وَن صَار وَمَجوسَ وََّينَ أَشَّكُ إِ اللهَّهَا يَفصِل بَينَهُ مُ يَومَ القِيامَ إِ اللهَّهَ عَلَ كُِّ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 وَهَذَا النِّ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالجُلُودِ وَلَهُمُ مَقَامٌ عُمْنَ حَديدٌ كُلَّمَا أَرَادُ أَن يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْ أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُ عذابَ الحريقِ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَن فِيهِ بِإِلْحَادٍ اذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا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 وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ما نافع لهم اسم الله.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 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات اللَّهِ فَهُوَ خير له عند ربه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 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٍ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 قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاوية فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 قرنيه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم أخذتها وإلي المصير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 والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته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 حتى تأتيهم الساعة بعظة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله, الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 ذَلِكَ means that يُولِجُ will wake up in the night, and the night will wake ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده He was given to you and what he made for you in the religion from Haraj, his father of Ibrahim. He